وجعل فيها رواسيا من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقذاتها في أربعة أيام سوا السائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها فقال لها ول الأرض يا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 ولعذاب الآخرة أخزا وهم لا ينصرون وَأَمَّا ثمود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون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 ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون فذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَدْ يَغْوَى لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ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 وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلونا من الجن والإنس نجعلهم تحت أقدامنا ليكونوا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم وما استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن رَّحِيمٍ وَمَن أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ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 إن الذين ينحدون في آياتنا لا يخفون علينا، فمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة يعمل ما شئت إنه بما تعملون بصير.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 ما يقال لك إلا ما قد قيل بالرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم فلم يجعل الله قرآنا أعجميا قالوا لولا فصلت آياته أَعْجَمِينَ وَعَرَبِينَ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 إليه يردُّ المُشَاعَهُ وما تخرج من ثمراتِ من أكمامها وما تحمل من عُثَّة ولا تضُعُ إلَّا بِعِلْمِهِ ويوم ينادِيهم أين شُرِكَاءِ قَالُوا أَذَنَكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ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 فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ رَّنِيرٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى إِنْسَانٍ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ